سواء على الناس مالكم مما من تتركونه مني وانا شفع ا فلا تتذكرون يدمر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الاني في يوم كان بقدره افسد بينهم ما جاء بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكنا بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى أهملنا ما جاءنا من جنة ومن سجننا سبحوا